فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ 119. فبهذا الحديث أنتم مدينون 110. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 111. فلولا إذا بلوت الحلقون 112. وأنتم تصميه جهنم ان هذا له حق بسم الله الرحمن الرحيم وهو العزيز الحكيم 110. له ملك السماوات والأرض 111. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطل 113. وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام 115. ثم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 رَبٌّ كَبِيرٌ وَمَالَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ يوم لرب ارحيم وما لكم الا تنفقون في سبيل الله وما في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك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 اشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار يوم, يوم 119. وقاطره فيه الرحمة وظاهره من قبله الأعذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم ووروتكم مل